أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, وتخر الشمس والقمر كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا وَأَنَّ اللَّهَ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 تَرِن كَفُو يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا ينفع والد عن ولده واخشوا يوما لا ينفع والد عن ولده ولا مولود هو جاد عن والده شيئا إن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 ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير